بسم الله الرحمن الرحيم وها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 آتيكم منها بقبص أو أجد على النار حدا فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى بيمينك يا موسى قال هي عساي اتوكوا عليها واحش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا حي حية تسعى قال اخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى سُوءٍ آيةٌ أخرى لِنُريكَ مِنْ آياتِنَا الكبرى إذا حَبَّ إِلَى فِرعونَ إِنَّهُ طَرَأَ قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرَ لِي أَمْرِي وَأَحْلُّ أَقْدَةً مِلْسَانِي يَفْعَوُ قَوْلِي وَجَعَلْ لِي وَدِيرًا مِنْ أَهْلِهَا رُونَ أَخِشْ دُبِيَّ أَدْرِي وأشركه في أمري كي نصبحك